هنا سؤال خارج عن الموضوع يقول هذ الاكراد في العراق من اهل السنه او من الشيعة في الاصل ينسبون إلى السنة لكن كثير منهم ولا أقول كلهم ولا ولا حتى ان اكراد من منهم صاروا يعملون كانهم لا سنه ولا شيعة حتى صار في التقسيم يقول الناس يقولون ايش الشيعة والسنه والاكراد كان الاكراد لا سنه ولا شيعة طبعا لا ليس يعني ان كل الافراد هكذا لا الافراد فيهم ناس طيبون وفيهم ناس سلفيون نعم شو الناس وطيبون على الجاده لكن يعني للاسف ال عند كثير منهم عصبيه للقوميه الكرديه طبعا لانهم اضطهدوا في المقابل يعني في العراق كانوا يضطهدون لي لمجرد انهم اكراد ليس هناك في تركيا يضطهدون في سوريا ايضا كانوا يضطهدون في ايران يضطهدون وكل دولة تضطهدهم لجهه لسبب من الاسباب فهمت فهذا ادى الى انهم يزدادون تعصبا وتمسكا بقوميتهم الايش الكرديه ويريدون اقامه دولة كردستان دولة كردستان الكبرى التي تاخذ قطعه من هنا وقطعه من هناك الى اخره وران اذا ما تمسك الناس بالاسلام يعني حتى هذه الكثير من هذا لا يكون له كثير من هذا لا يكون الف فرقوا بين كردي وعربي وفارسي وفارس طبعا الكل مسلمون اذا كلهم مسلمون الاعتبار بالعقيده هي التي فيها الوثه الوقفة في العقيدة وليست في ماذا في الجنسي أو في القوميه أو في القبيله او في لكن الاستفاده مما يسعى به وفيه اعداء الإسلام خصوصا إذا كان في بلد في الأصل هو يعني عربي وهذه قومية اعجميه يحرض اعداء الإسلام على نفخها حتى تنفصل عن الاوروبه يعني عن اللغة العربية فالانفصال عن اللغة العربية يكون مقدمة للانفصال عن الإسلام صحيح ان اذا كان الناس يقراؤون بالعربية والقران بين ايديهم ويبتعدون ولا يقراؤون فمن باب اولى ان يكونوا ابعد واجهل اذا كانوا اصلا لا يفهمون الكلام اصلا لا يستطيعون القراء اليس كذلك هنا اننا التعليم باللغه العربيه والناس يقراؤون في الشؤون باللغه العربيه وكذب ومع هذا اكثر الناس ربما لم يقراوا المصحف في حياتهم مره كاملا لان كثير من الناس لا قلت كثير من الناس ربما لم يقرأ المصحف في حياته ماذا مره تجد شابا هكذا طويله تساله هل قرات المصحف مره مره في حياته مره في عام الاول الى اخره ولا مره لا يعرف. تفهم طب ما بعرف اذا كنا جميعا لا يحسب ان يقرا اصلا يعني يفتح لا يدري انها قال هي قال. ان اي او شخص حتى لو كان لا يستطيع ان يقرا القران قراءه صحيحه لكنه يفتح فيقول بماذا في يقرا ماذا من اول اي سوره سوره النساء يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فيفتح يا, يا ايها الناس اتقوا ربكم وبث ورجالا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به الارحام فانا يسال ما معنى تساءلون به الارحام هذه لكن ايه الله والارحام يعني الارحام يعني ها صحيح إن الله كان عليكم مقيبا يعني الله يراقب طيب هذا هو لا وهذا لا يدري ولا يقرى فما بالك اذا كان لا يهتم هذا تقوا الرجال والرجال ونساء يقول ماذا يعني اتقوا ربكم ماذا يعني اتقوا ربكم فيذكرون هذا ابعدنا ابعدنا هم يستغلون الاقليه الكرديه الاقليه الامازيغيه الأقلية حتى في مصر هم الاقليه النوبيه يستغلون الذين عندهم لغه ليست عربيه حتى ماذا حتى يسلحوهم عن المسلمين وعن العرب حتى يروجوا فيهم البطول لهذا المنصرون في الجزائر انتشارهم الأكثر واجتهادهم بين غير العرب اجتهادهم الأكثر وانتشارهم بين غير عارف في المناطق الامازيغيه البربريه اجتهادهم هناك وهكذا اجتهادهم في التنصير في كردستان وفي وهكذا ولا حول ولا قوه الا بالله الله العافيه ثم ايضا هذا الداء في كثير من الأحيان تجد أن الباطل ينشا في العجم فرق ضاله باطنيه تنشا في العجم نعم في العربي تتسرب إليهم وينشا فيهم ما ينشا لكن كثير منها أساس نشئ في العجل تجد الترفضه والباطنيه والنصيرية وال ال اليزيديه وافتجدوا فرقا ونحلا كثيره منشؤها كان بين من بين العجل لأن جهلهم بالقران والسنه اشد واكثر فيحصل الاعداء على انتشار العجمه والبعد عن اللغة العربية وفي في مثل الاكراد كثير منهم يصل الامر به الى انهم يتركوا العرب يلا شيء مكتوب باللغه العربية لا يقبله يكتبه باللغه الكردية مع ان اللغه الكرديه تكتب بحروف العربية لكن هو لا باللغه الكرديه لا بديسف لغه العربيه تعلموا اذا تمكنوا اكثر مع الايام يقول لها احذف الحروف العربيه واكتب لنا بالحروف اللاتينية كما فعلوا في تركيا وفي اندونيسيا وفي ماليزيا وفي كثير من البلاد الافريقيه التي كانت من قبل يكتبون كانوا يكتبون بماذا بالاحرف العربيه حتى اللغات المختلفه الان صاروا يكتبون بماذا بالاحرف الأخرى حتى في في دول الاتحاد السوفيتي السابق ايضا هناك اتجاه بعضهم يكتب بالحروف الروسيه لا ان يكتبون بالحروف اللاتينية كما كما فعلوا في اوزبكستان يكتبون بالحروف اي بي وهذا الاهل الاحرف اللاتينيه دفعت ان غلبة الغالب ولا حول ولا قوه الا بالله